لا بيدي في معا ليس تركز حضرتك معايا نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم ما قيمة العلم ولو كان غزراً بغير أدب ما قيمة العلم إلا أن يورثني الأدب إلا أن يورثني أنا الأدب ما قيمة العلم إلا أن يورثني الأدب مع الله إلا أن يورثني الأدب مع سيدنا رسول الله آه لازم نعرف عن يل الأدب مع الله لا لا لا من أجمعي وأجملك ما قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى قال الأدب هو الدين كله يا الله لا لا تاني بتقول لي بقول لحضرتك الأدب هو الدين كله وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام أدب مع الله وأدب مع رسول الله وأدب مع الخلق يبقى الدين كله ولا لا قال لي حضرتك سئل الحسن البصري عن أنفع الأدب فقال رحمه الله تعالى الفقه في الدين والزهد في الدنيا ومعرفة ما لله عليه. هذا أنفع الأدب أول شيء الفقه في الدين والله العظيم يا إخواني والله قد يحصل العبد شهادة الدكتوراه الدكتوراه لا أقول الإعدادية ولا الثانوية ولا الشهادة الجمعية ولا الماجستير بل الدكتوراه اقسم بالله وهو لا يجيد ولا يحسن ان يقرأ صفحة من كتاب الله جل وعلا قراءة جيدة صحيحة متخنة والله الذي لا اله غيره لا يحسن وانا اقول ذلك عن تجربة كنت في موسم مواسم الحج وكنت مع مجموعة كبيرة من احبابنا وانتقيت مجموعة من اساتذتنا الافاضل في خيمة معينة وأردت أن في أيام الحج أن ننهي معهم منهجا قرآني ومنهجا تربوي معينة وابتدأنا قراءة القرآن من صورة الفاتحة وبدأ القراءة أستاذ للتاريخ الإسلامي لا أقول ذلك تنقصا والله حاش لله لكن من بم التديين للتاريخ الإسلامي فقرأ الفاتحة قراءة عجيبة جدا فاستحييت أن أرده في كل آية فتركته يقرأ فانتهى من قراءة الفاتحة ثم شرع في قراءة سورة البقرة ويد يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم ذلك الكتاب ألم فقلت له يا دكتور ألف لا مين قال لا ألم يا دكتور ألف لا مين الله قال لا ألم يا مولانا مش دي هي دي وان فارغ المصحب صورة قبل صورة الشرح وقال لألم نشرح لك صدرك ما هي دي هي دي قلت له هذا هو الفارق الكبير بين قراءتك لكتاب الملك القدير وبين قراءتك لأي كتاب آخر فيجب عليك مهما كان قدرك ومهما كان علمك ومهما كانت شهادتك اذا اردت ان تقرأ القرآن يجب عليك ان تتلقى القرآن من معلم وملقن فهاء هو المصطفى يتلقى القرآن من جبريل كما تلق جبريل قرآن من ربنا الملك القديم ويلقن جبريل نبينا الجليل القرآن ويلقن نبينا الصحابة القرآن ويعلم الصحابة التابعين القرآن ويعلم التابعون تابعي التابعين القرآن وهكذا إلى يومنا هذا لا يستطيع أحد أبدا ان يقرأ القرآن قراءة متقنة الا عن طريق ملقن وعن طريق معلم هنا تقرأ الف لا مين ونفس الرسم يقرأ في صورة الشرح ألم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قد يترقى الانسان في الشهادات والدرجات وهو لا يعرف شيئا عن رب الارض والسماوات ابقى الادب مع الله ان يكون ظاهرك وباطنك على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء منه سبحانه وتعالى كحالي من يجالس ملوك الأرض ولله جل وعلا المثل الأعلى اسمع, اسمع فإذا صحت المحبة ها إذا صحت المحبة يعني إن كنت صادقا في محبتك لله جل وعلا إذا صحت المحبه تأكد على المحب ملازمة الادب اذا صحت المحبة تأكد على المحب ان يلازم مقام الادب مع المحموب وذلك بانتثال امره جل جلاله واجتناب نهيه جل جلاله اني لا أعدت من سراب في هجوم ki